بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك كإن فإذا فرغت ترقد والى ربك تعرض